فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إنما صنعوا كيد ساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى وَلَ آممَ تُمْ لَهُ قَدَلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنهُ لَك بيركُمَّذ عََّ نَكُ السّفْر فَلَ أُقَدطِعاًا إَّ أَذِييَكُم وَأَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَل أُصَلِّبًاَّكُم تجُدُوعٍَّخلِ وَلَ تَعللَمَُّ أَيُونَاء وَلَا تَعْلَمُ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَ ۖ أَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضِ قابل انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انَّهُ مَن يَأْثِرُ رَبَّهُ مُجْرًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَا وَمَن يَأْثِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى